ناس تتقوا ربكم وخشوا يوما يا أيها الناس تتقوا ربكم وخشوا يوما لا يجزي والد عوالده لا يجزي والد عوالده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا و.